وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعُ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ هم للكفر يومئذ نقرب منهم لليمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فريحينا بما أو نبي الذين لم يلحقوا بكم من خلفكم ويسمعون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 تبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين تجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتق وجر عظيم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 فَأَنَظُرُ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ